شيئا ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم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 أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون